فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخز الكافرين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 ان الله يحب المتقين فاذا سلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل منصد فَإِنْ تابوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فخلوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم وَإِنْ أَحَدٌ من الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ حتى يسمع كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون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 إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذم يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم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 لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمه وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن كذوء أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثون أيمانهم وهم بإخراج الرسول وهم بدؤكم وهم بدؤكم أول مرة أتخشونهم فالله الله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم وَيَشْفِ صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حاسبتم أن تتركوا ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجى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 عند الله واولائك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمه من و رضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم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 فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وأبناؤكم وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال نقتربتموها وتجارة تخشون كسادها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب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 لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَن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 وإنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء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 يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبه الله إِلَّا أن الله إلا أن يتم نوره, ويأبى الله إلا أن يتم نوره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 يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ياكلون اموال الناس بالباطل لا كُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَى عشر شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ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 يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيَطْأُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُم سُوءُ أَعْمَالِهِم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 وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم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 يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ عَفَى اللَّهُ عَنْكَ لِمَا أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ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 إنما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يتغددون ولو أرادوا الخروج لاعدوا له عد ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إِلَّا خبالا ولا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين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 ومنهم من يقول اذلي ولا تفتنني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين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 فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ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 وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله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 انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأا أو مغارات أو مدخلا ولو إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا طَوْمِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْقُطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُ دين الله من فضله ورسوله ان الى الله راغب انما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن الذي فريضه من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ بِالْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 ولَئِن سَألْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِلَّ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ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 لأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر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 فَارْنَا رَجَهَن مَخَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَصْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرُ ترى أمواله وأولاده، فستمتعوا بخلاقهم، فستعتم بخلاقكم، كما استمتع الذين من قبركم بخلاقهم وخبتم كالذي خابوا.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 ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤمنين فِيكَ اتَّتَاهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله أُولَئِكَ سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت.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 يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وما اواهم جهنم وموابئ المصير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 وَبَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا خَيْرًا لَّهُمْ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 وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون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 صدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر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 فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقَاعِدهِمْ خِلاَفَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَمْفُوسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَضْرَ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 انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك اموالهم واولادهم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 وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةُ أَن آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُم مَعَ الْقَاعِدِينَ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 وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا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 رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قُل لا تَعْتَذِرُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَد نَّبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ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 الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر ألا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الاعراب من تخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم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 سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم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 سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْن ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وسترد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 وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلف إن أرادنا إلا الحسنى والله يشهد إن هم لكاذبون لا تقم فيه لا مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحب وَنَاءِيَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ أَفَمَن أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّن أَسَّسَ بنيانه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 قَمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالقُرآنِ وَمَنْ أَوْفَى بعهدهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَيَعْتُمْ بِهِ وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون, الراكعون السائحون سَاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا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 وعدها إياه فلما تبين له أنه عدل لله تبرأ منه إن إبراهيم لا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 ان الله له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره من بعد ما كاد يزيغ, بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم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 عليهم أنفسهم وظنوا وظنوا ألا مال جاء من الله إلا إلي ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو تواب الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لاهل المدينه ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا, أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمؤون ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبرة ولا يقطعون واديًا إلا كتب لهم ولا يقطعون واديًا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحق. سَنَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ منهم طَائِفَةٌ ليتفق قاو في الدين ولي انذروا ولي انذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم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 وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْ هم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون وَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون